تير كتير وصلو هنا قبلي زي قلبي بالمشوار البعيد انا وتير كتير وصلو هنا قبلي زي قلبي بالمشوار البعيد انا وتير كتير وسلوكنا قبلي وهجر زي قلبي بالمشوار البعيد قلبك زي الشجر له ألف فرع وفرع وأنا فكرة إنه أنا بس الطير الوحيد قلبك زي الشجر له ألف فرع وفرع وأنا فكرة صارت جناحه وزودت جراحه بكرة تدو منذ اللوبل از بوم راح وبعدين نتاخو و عتفكر قلبي ب